قلنا عن الشيخ الأنصاري رحمه الله الدعاء وهو الخبير بالآراء يقول للأب الجد أن يتصرف في مال الطفل بالبيع والشراء ويدل عليه قبل الاجماع الأخبار المستفيدة المصرحة في موارد كثيرة ونفس الشيء يؤكده السيد الخوي رحمه الله الخبير ايضا بالآراء يقول ثبوت الولاية للأب والجد على الطفل كاد أن يكون من ضروريات الفقه اذ لم يختلف فيها اثنان مضافا الى الاخبار والروايات المستفيدة عليكم السلام وعحمة الله صار قرار ان نبحث الاخبار والروايات المستفيدة عليكم السلام وعحمة الله لكي نرى انه هل هي تامة او لا فان الاجماعات التي تنقل وحتى من قبل هؤلاء العظام الكبار من قبيل الشيخ الأنصاري والسيد الخوي رحمة الله عليهما قد يتفق أنه يصبح فارق جزئي ولو في مورد وإن كان أصل المطلب على العموم متفقا, متفقاً عليه ويبدو من ضروريات الفقه قد يتفق أنه في جزئيا من الجزئيات لا يتم فمن الجيد ان لا نكتفي بهذه الادعاء رغم انه خبير الفن السيد الشيخ الانصاري والسيد الخوي قال هكذا مع ذلك من الجيد ان نلحظ الروايات اولا يعني الشيخ السيد الخوئي هشك المعدد الروايات ما ورد في النكاح من أنهما وليان على تزويج البنت والابن ثانيا ما ورد في المضاربة ودل على جواز تصرفهما في مال الطفل لإعطائه للغير من باب المضاربة ثالثا ما ورد في الحاجر من أن الصغير لا يتمكن من التصرف في ماله وإنما يتصرف فيه الأب والجد هذا الساخر بعدين أن يقول وغير ذلك مما ورد في أبواب الفتح الآن نريد أن نبحث البند الأول وهو ما قال من أنه ورد في النكاح أنهما يعني الاب والجدوليان على تزويج الابن والبنت عليكم السلام ورحمه الله في روايات نكاح الصغير بعنوانه صغيرا وهو محل بحثنا فعلا في روايات نكاح الصغير بعنوانه صغيران أنا لم أجد رواية تدل على ولاية الجد فإن الروايات وارد بعنوان ولاية الأب ما ورد بعنوان رواية ولاية الجد من قبيل صحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام أن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج يجوز ويقصد يعني ينفذ يعني ينفذ عليها التزويج أو الأمر إليها قال يجوز عليها يعني ينفض لا يجز عليها تزوج أبيها ومصدر الرواية الوسائل مجلد عشرين بحسب طبعة آل البيت الباب السادس من عقد النكاح واولياء العقد الحديث الأول صفحة مائتين و 590 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيط هذا سند لا غبار عليه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي غصة صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها أو يدخل بها زوجها يجوز عليها تزويج أو الأمر إليها قال يجوز عليها تزويج أبيها هذا بحدود الاب واضح الدلالة وهو وإن كان واردا في النكاح طبيعي نتعدى إلى الأموال بالأولوية القرفية القطعية فتنتهي المشكلة بحدود الأب ولكن يبقى موضوع الجد قد يقال أن الجد وأخصد بذلك أبى الأب وليس أبى الأم قد يقال أنه أيضا يسمى أبا طبعا يسمى أبا بلا شك فنقول أنه الإطلاق يشمله لكنه كما ترون دعوى الإطلاق مشكل الآب يقصد به عالتان نفسه الأب المباشر صح الجدهم آب لكنه الآب يقصد به المفهوم العرفي منه الاب المباشر هناك روايات واردة في ولاية الجد فالعمدة تلك في ولاية الجد هم في باب النكاحية بلي هي الاول وما يعني بعد ما, ما قارئ روايه اخرى نصنا ما قلت لكم قلت ها روايه روايه واحده قرانا قلنا ان باب ستة من عقد النكاح او العقد الحديث الاول روايه اخرى بعد ما ما قريت هناك روايات وارد في ولاية الجد هم هي بشأن النكاح فيجب أن نرجع إليها لنرى لعل تلك الروايات تدل على ولاية الجد ومثلا أفرضها نتعدى مثلا من النكاح إلى التصرفات المالية هذه الروايات واردة نفس المصدر الباب الحادي عشر تلك الروايات اللي قرعناها ونظيرتها الروايات اللي قرعناها هم الى نظيرات في نفس الباب ما قرعناه قرعناها الروايه الرواية الواردة بشأن بلاية الجاد نفس المصدر الباب الحادي عشر من تلك الأبواب فعلا أقرأ الحديث الأول فنبحث بعدين نقول ولها نظائر هم نقرأ قسما منها أو نقرأ التامة سندا منها إن شاء الله محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم السند واضح جيد لا غبار عليه عن احدهما عليهما السلام قال اذا زوج الرجل ابنته ابنه يعني الجاد زوج الرجل ابنة ابنه فهذا جاد فهو جائز على ابنه هذا يحكم على ابنه يعني ابن يجب أن يعمل به ولابنه أيضا أن يزوجها يقول الولاية الولاية ما مخصص بالجاد الأبهم إلى ولاية الجد يقدر يزوجها والأبو يقدر يزوجها فقلت فإن هو أبوها رجلا وجدها رجلا أبوها يريد أن يزوجها من رجل وجدها يريد أن يزوجها من رجل قال عليه السلام الجد أولى بنكاحها يعطي أولوية للجد هذا واضح في ولاية الجد بل جعل الجد أولى هذه الرواية فلندير الروايات الأخرى هم نقراها إن شاء الله يعني الصحيحة منها سنة من نقرا كل رواية الباب كثيرا ما نقرأ كلها نقرأ التامة سندا منها إن شاء الله لكن خل ندير البحث في هذه الرواية والبحث في باقي الروايات هم شبيه بهذا البحث ندير البحث في رواية بعدها نقرأهم الروايه التامة السند الأخرى البحث في هذه الرواية ما يلي اولا اريد ان ادعي ان هذه الروايات خارج عن بحثنا هذه الروايه وما تليها التي سنبحثها ان شاء الله خارج عن نكاح الصغير وانما وارد في نكاح الكبير الكبير مو الكبير هو الكبير ماكو ولاية عالية اصلا الاب حتى الاب ما الا ولاية عالية الكبير فضلا عن الجد انما ابنه يقال ان الاب الا ولاية عالية وهذه روايات تثبتها روايات تثبت ولاية الجدها عليه الابن بس وهذه أنا أقول أن هذه الروايات أصلاً لا تنظر إلى الصغيرة في الصغر لا تنظر بين ابن والبن الصغير كلاما ما بحاجة إلى ولي أصلاً لا تنظر إلى الصغيرة ولا إلى الصغيرة إنما تنظر إلى الكبيرة أم كبير. هذا الدعاء خل ندقق في هذه الروايات التي قرأناها والبقي هم مثيله اذا زوجت رجل, رجل ابنه ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه ابنه ايضا ان يزوجها فقلت فان هوى ابوها رجلا وجدها رجل. رجلا هل مشكله في الحوايس يصير رجلا والجد يه هذا عادهن وغالبا في الكبيره ومو في الصغيره اصل نكاح الصغيره شيء نادر اصلا اساسا اصل نکاح الصغيره شيء نادر نادران لحل مشكله المحرميه مثلا هذا لمتعارف عند المقدسين انه لحل مشكلة المحرمية يقعون عقدا على الصغيرة او شيء من القبيل نكتتين لصدفتين لمشكلة يدون يحلها وإلا عالة الكبيرة فإطلاق افتراض ان الرواية لها اطلاق للصغيرة مشكلة طبعاً لا أريد أن ليس هدفي من هذا الكلام التمكش التمسك بمحض ندرة الوجود يعني ما يريد أقول أن نكاحة صغيرة نادرة على الخصوص في قصة إن هوا وهوا هذا هوا رجلاً ذاك هوا رجلاً على الخصوص في هذا نادر الموضوع في مسألة الصغيرة ولهذا الرواية تنصرف عن المورد النادر لا أقصد هكذا فإن قصدت هكذا لأحد إن, أن يشكل ويعترض أو يجيب على هذا الكلام بما قاله علماؤنا في علم الوصول في بحث الانصراف قالوا أن الانصراف الذي ينشأ من ندرة المورد يعتبر انصراف بدوي لاغمت له انا مو مقصودي هذا انا مقصودي تعدد العنوان انا اقول ادنى عنوانان في عنوانهما عنوانان متباينان صحف المصادق الخارجية توجد توجد محل مورد يوجد مورد اجتماع للعنوانين عنوان مشكله زواج الابنه كابنه هل عنوان هاي به مشكله زواج الابنه كابنه به مشكله في في العرف المتشرعي والروائي لا بد من تدخل يعني قلما يفتي بانه الابن كابنه لها تمام الحق في اختيار الزوج في الفتوى نادره غالبا يقال ان الابن كابنه التي هي بين ابوين امرها بيد الاب او قل الجد الابن كابنه عنوان أنه ابن كابنة كيف نعالج مشكلة زواجها وعنوان الصغير كصغير بعد ماكو فرق بين ابن والولد الصغير كصغير هناك مشكلة أخرى وهي أنه باعتبار محجورا عليه سواء ابنه أو أو ابن سواء بنت ابنته أو ابن بينما الابن الكبير خب مو محجور عليها ولا الابن الكبير ليس محجورين ولم ولو قيل لولاية الاب والجد على الابن لا لأنها محجورة خب ما محجورة هي بالغة ورشيدة وعاغلة ما محجورة لكن خب الروايخ دلت تعبدا أن نكاحها مو لموضوع الحجر الذي إن كان حجر خب الحاجل يصل إلى المالها بينما هذا لا في البالغة أرتشيدة العاضلة لها حق كل التصرف في مالها حتى لو, لو نهاها أبوغة أو جدها خب صادحا تقول لهم أنتو شخصكم هذا مالي ملك فليست المسألة مسألة الحاجل إنما هذه في العرف المتشارعي بالروايها توجد مشكلة البنت ما تستقل في الزواج في زواج نفسها مثلا في الفتوى المشهورة في الروايات المشهورة هذه مشكلة وهذا عنوانه والعنوان الآخر عنوان الصغير لأنه محجور عليه خب الرواية حينما تقول إذا زوج الرجل الابن إذا زوج الرجل ابنة ابنه خب هذا ظاهره أنه ظاهر الرواية أنها تنظر إلى العنوان الأول وهو مشكلة أنها ابنة ابنته تنظر إلى هذا متنظر إلى صغرها فدعوى الاطلاق ان نقول الروايه مطلقه اذا زوج الرجل ابنه ابنه هسه قد تكون الابنه الصغيره دعوه الاطلاق ميتم ميتم بهذه النقطة مو بنكته ندره الوجود حتى يقال الندرة لا تخلق الا انصرافا بدويا لا العنوانان مختلفان عنوان عنوان تزويج الابنه قد عنوان وعنوان تزويج الصغير اللي بعد ما مخصوص بالابنه فكل الابن ذلك فمن استطيع أن ندعي أن الرواية مطلقة تشمل الصغير اللي هو محل بحثنا هذا مطلب أقوله <تصفيق> إيه هذا صح بل بس عنوان عنوان واحد عنوان مشكله زواج الابنه ان كانت صغيره فرعندها مشكله اخرى هم وهي مشكله انها محجور عليها فما نقدر نقول ان الروايه مطلقه تشمل تلك الروايه ما بيطلق الروايه تنظر الى مشكله الابنه كابنه تريد ان تحل, ها... تحل هذه المشكله بالي خب اسمحوا لي ان هر لي الان اريد خب هذا المطلب الأول الذي أردت بيانه المطلب الثاني الذي أردت بيانه هو هذا هو ارد أن ادفع إشكال الشيخ خضر الله المطلب الثاني هو انه خب قد يقال اننا نتعدى ان كان الجد له ولاية على البنت الكبيرة بل الرواية قالت بل الجد اولى الجد اولى بنكاحها ان كان الجد له ولاية كالأب الأول من الأب على الكبير، فعلى الصغيرة على الصغيرة اللملا، على الصغيرة هم بالأولوية على الصغير نفسه، فما العرف ما يحتمل الفارق يقول أنه صح الرواية موردها الكبير وافقنا وسلمنا موردها الكبير ماذا تنظر إلى مشكلة. مشكلة الصغر الصغر مشكلة وأنها ابن مشكلة مشكلة متباينتان وإن, كان وإن كانت تجتمعان بس مو مشكلتان متباينتان فالإطلاق من الدار ماكو ما ولكن إن ثبتت ولاية الجد على الكبير فعلى الصغير بطريقة اولى أو, او لا تقول بطريقنا او لا تقول بطريق مساوي على كل حال العرف لا يحترم الفرق قد يقال هكذا الا ان هذا الكلام اذا بقى الى هذا الحد وما ما كملناه بمكملات ستاتي ان شاء الله في ابحاثنا القادمه اذا بقينا الى هذا الحد هذا الكلام مشكل و ذلك ل لأن ما هو المألوف لدى الفقهاء والمفهوم أيضا من الروايات هو أن سنخ الولاية مختلف سنخ الولاية على الكبير يختلف عن سنخ الولاية على الصغير، ليس من سنخ واحد حتى نتعدى من هذا إلى ذلك سنخات فإن سنخ الولايه على الصغيرة هي نفوذ العقد عليها نافذ كما قرأنا الآن في الصحيحة مو محمد بن إسماعيل كان اللي قرأناها أظن أش عفوا الصحيحة إسماعيل بن بزيع هذا اللي قرأناه في أول البحث نافذ تقول إذا زوجها أبوها جاز زواجها، جاز زواجها جاز زواجه عليها يعني نافذ. هذه هي ولاية على الصغيرة وعلى الصغير سواء ولد لمين نافذ، وجاز عليه. بينما الولاية التي يقال حتى للأب فضلا عن الجد لا يقال أن تزويج نافط عليها إلا في رأي نادر ما أقول ماكو رأي المتعارف في الفقه مو هذا المتعارف في الفقه أنه ولا بد من إذن أبيها هذا يعني البنت حتى لو بلغت وكانت رشيدة ما ألاحق أن تزوج نفسها بلا إذن أبيها أما أنه هل من حق أبيها أن يجبرها على زواج معين؟ عادة المألوف في الفقه عادة شاء الله رأي قد يكون المألوف في الفقه أنه ليس لها حق أبيها هي إلا حق في حصفي نفسه إلى حقا ترفض زواجا ما نعم قالوا ما مستقل بالامر لابد من ابن الابو هذا الولايه هناك بهالمعنى هذا فرق والفرق الاخر انه الولايه هناك بس على الابن بينما على الصغير لا الولايه ماكو فرق بين الصغير بين الابن والاب هذا ما الفرق الثاني عندئذ كيف نستطيع أن نتعدى ونثبت هذه الولايه على الصغيره الصغيره اصلا هناك صنف اخر من الولايه الموجود. مو هذا النمط من الولايه فكيف نتعدى والذي نريد ان نثبته مو هذا اصلا الذي هو محل بحثنا والذي نريد ان نثبته والذي يدعيه الشيخ الانصاري والذي يدعيه الصيد الخوي والذي يدعيه كل الفقهاء والذي هو محل بحثنا ليست الولاية أصلاً بمعنى أنها ما مستقلة في التصرف وإنما الولاية بمعنى النفوذ ذاك أصلاً محل بحثنا وله... ولهذا نتعدى من ال... من النكاح إلى البيع أصلاً بهذه النفوذة نتعدى خوف في البيع ما حد يقول أنه لو أن الأبو باع مال الصغير بعدين الصغير كبر إلى حق أن يعترض مثلا أو أو يقول لا أناهم اللي حق مو بس أنت ما شيء وهذا الذي نريد أن نثبته هذا كيف تثبته بهذه الروايات التي وردت في الجاد خب هذه رواية الآن خل نقرأ من المسائل اقتصر على قراءه الروايات الكاملة في السند خلنا نقرأها حتى بعدين غدا ان شاء الله اذا وفقنا الله نكمل البحث En de mukhlaam en wacht de mukhlaam en dan Ibn ik naar de de mukhlaam en de en عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة الرواية موثقة لما يقال في ابن فضال أنهم فطحيوا المذهب وأحتمل سأنا ما في ديني أن ابن بوكيف أحتمل أن يكون عنده فد شيء ليخرج عن عن أن نعتبره صحيحا نعتبره موثقة فسعى على الأقل ابن فضال ولهذا سميناه موثقة عن عبيد بن زرارة فقلت لأبي عبد الله الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال الجد أولى بذلك هذا دل على ولاية الجد بس خب كذا وهي الأولى يعني النكات اللي شرحناها للمناقشة تجوها فيها رواة مكفر. قال الجد أول بذلك ما لم يكن مضارا، إن لم يكن الأب زوجه قبله، لو أن الأب زوجه قبله خلاص فقط لأن الأب هو مولى، زوجه قبله خلاص بعد الجد ما يقدر يسوي شيء، ويجوز عليها تزويج الأب والجد، يقول الأب والجد كلاهما. اوليه صح دلت على دلت على ولاية الجاب في عرض ولاية الاب طبول لكن خب المناقشات اللي شرحناها هناك قلنا ان هذه في الكبيرة اصلا مو في الصغيرة. بلي لا لا الجاري مو معناه صغير لا لا ما ما كوش الجاري ما بيها معناه بالي. لا الجو حتى الكبيرة حتى خم حتى ثلاثين حتى ثلاثين سنة تاريخه قبادية رواية ثانية ورواية ثالثة صحيحه بن ابن سالم ومحمد بن حكيم الحديث الثالث من الباب انا ابي عبد الله عليه السلام قال اذا زوج الاب والجد كانت تزويج للاول يعني والجد جد كلاهما زوج بنت كانت تزويج للاول الاول مو يعني للاب كانت تزويج للاول يعني للاول منهما يعني ان كان الاب زوج اولا التزويج هو ما فعله الاب وان كان الجد زوج التزويج ما فعله الجد فان كانا جميعا في حاله واحده يعني هما في عرض واحد هذا الأب زوجها من زيد والجد جد زوجها من عامر في وقت واحد هذا في بيت كان ذاك ما مطلع على ان ذاك ايش دا يسوي ذاك في بيت كان ما مطلع على ان هذا ايش دا يسوي ففي حاله واحد كلا واحده كلاهما زوجا فالجد اولى هذا ما هذه أقرب أر ما غرواته وأنت تطلع تطالعه بالبيت ما هذه كيفكم موثقة الفضل منع من عبد الملك أبي العباس البقباق طبعا في الوثائق ما كتب أبي العباس البقباق كاتب الفضل منع من عبد الملك لكن أنا باعتبار أبو العباس المقباق أظنه مشهور في أذهانكم أنا قلت أبو العباس المقباق حتى يكون واضح أبو العباس المقباق أبو العباس المقباق لا شك في وثاقته فكتب ذنب في حاشية الوسائل يعني أبو العباس المقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان ابوها حيا وكان الجد مرضيا يعني خوش ادمي يعني يلحظ المصالح مو هشي قلت له يا عماد يعني صحيح عقد الصحي قال فان هوى ابو الجارية هوا وهوى الجد هوى الجد هوا وهما سواء في العدل والرضا كلامه خوش ادب من قال أحب إلي أن ترضى بقول الجد. هذا ظاهر العبارة أنه لها الحق أن تختار. أحب إلي أن ترضى بقول الجد. يعني اذا لها الحق أن تختار الأب وهذا اللي قلت أنه ولاية الأب والجد في النكاح الكبير ليس من قبيل الولاية في نكاح الصغيرة هذا الولاية معناه أنهما لها لهما حق التدخل وأنه لهما حق الإجبار وال والارغم لا ما كُجي ولا يقول أحب إلي أن ترضى بقول الجاد الأفضل ما دام الجد موجود والجد هو أبو الأب خب أحب إلي أن ترضى بقول الجاد كان اكو رواية تقول ان ماريال روايه نصا كان اكو روايه تقول ان الجد الجد وما له لابي فتيشي انا شفت الان ماذا يجيب ماذا, ماذا وين شفتها لكن هذه الروايه لان ما تريدون طالعوا الروايات وطالعوا الكتب حتى نكمل البحث غدا ان شاء الله